بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون إنزلوا الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فتكون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من النفقة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم تنهادفون ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تشرفون وتحمل أزقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشكر أن تسك إن ربكم لرعوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركضوها وزينتا ويخلق ما لا تعلها وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهر ولو شاء لهداكم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 وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ قَوِيَّةٌ يَعْفُلُونَ وَمَا دَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُقْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً قَوِيَّةً يَسْتَكْتُرُونَ وهو الذي لَنَا البحر الْأَرْضِ منه ذَّرِيَّةٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ منه مِّن سُنْبُلَةٍ وترى الفلك النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونٍ وَنَخِيلٍ وَرُمَّانَ يَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِن يُوقَدِ وَلَا يَشُقَّهُ حَرٌّ فَمَن يَخْلُقُ فَمَن لا يَخْلُقُ فَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعْتُدُونِ عَمَّا اللَّهِ لَا تَفْشُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُشْرُكُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يفأثرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله على ما يسرون وما يعلنون إنه لا يشبك المستكبرين وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا مَا آتَاكُمُ رَبُّكُم مِّن رِّزْقٍ فَأَنفِقُوا مِنۡهُ فَحَرَّصُوا عَلَيۡهِ وَأَكۡثَرُهُمۡ كَٰفِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ كَرَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ الْغَوَائِبِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الشَّدَّ فَخَرُّوا عَلَيْهِمْ شَقًّا مِّنْ حيث لا الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنتُمْ قال الذين أوتوا العلم إن الحذي اليوم والشعور على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من شعور بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم صالدين فيها فلبئسمة والمتكفرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة فيه ولا نعمة دار جنات عدل يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون فذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أنت هي هم الملائكة أو يأتي آم ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يضلقون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق كانوا به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 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يبذوا الله واجتنبوا الطابوس فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة فشيروا في الأرض فانظروا كيف كان عافلة المكذبين إن تحرش على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما الناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا علي حقا ولكن نفر الناص لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيقول والذين هاجروا في الله من بعد ما طلموا لنبوئنه في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِنَّ رِجَالًا نُوحِيهِ إلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْأَرْضِ أَنْتُمْ إن لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيْنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الْذِّكْرَ لِتُفْعِلَ لِلْمُنَازِعَةِ مَعَ الَّذِينَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَمَكَّرُونَ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 يخافون ربهم من فوقهم ويسألون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فراغون وله ما في الصناوات والأرض وله الدين وعصبا أفغير الله تتكون وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِيهِ تَسْتَغِيثُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا تَرْمُونَ فِي الْأَرْضِ بِالْقَذْفِ يَدْعُونَ فِيهِ رَبَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا فسأناهم صلى الله لا تسألون عن ما كنتم تفترون ويجعلون لبعض بنات سواهنه ولهم ما يشتهون وإذا بالشر أحدهم بدون ساهل وجهه مشوته وهو قريب يتورى من القوم من صوم ما بشر به. يَمْشِهُ عَلَاهُنِ وَمِدْشُهُ فِي التُّرَابِ أَلَا شَأَمَاهَا يَحْتَمَنُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ الشُّومِ اللَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يَعْخِذُ اللَّهُ مَا سَبِّحُوا مِنْهُ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَابَ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وقصف ألسنتهم الكذب أن لهم الفسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون قال الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعماله وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزل ما عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماه ماء فأحيى به الأرض بعد المرصها إن في ذلك لآية لقوم نشهر. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرَةً نُّعَلِّمُكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ صُلْبِهِمْ وَعَظْمِهِمْ نَبَاتٌ صَالِحٌ سَائغًا لِّلشَّائِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَسْتَخْدُونَ مِنْهُ سَقَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ وأوحى رفك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي مني كل الثمرات فاشدقي سبل ربك كل لا يخرج من بطونها شراه مختلف ألوانه في شفاء للناس ان في ذلك لاايه لقاو مين يتفكرون والله سنلقاكم ثم يتوفاكم منكم من يرد الى ارض العمل فايلا يعلم لكي لا يعلم بعد علم من شيءا الله عليم والله مفضل بعضهم على بعض في الرزق فما الذين فضلو براسير بهم على ما ركث إيمانهم فهم فيه شواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْعَلُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَمْوَاسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفْدَهُ وَرَزْقَكُمْ من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تطربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من نار أنفسنا فهو ينفق, فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي صير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا فلمس البصر أو هو أكبر. إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من قطول أم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأخرجة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مصفرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا جعل لكم من جلود أنعام بيوتا تستخفونها يوم ضحركم ويوم عقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إذا والله جعلكم من وَلَقَضِيلَ لَهُ وَجَعَلَ لكم مِنَ الْجِبَالِ أَثْنَاء وَجَعَلَ لَكُم وَجَعَلَ لَكُم شَرَابِيلَ تَفِيكُمْ حَرَّ وَشَرَابِيلَ تَفِيكُمْ بَعْسَكُمْ فَذَلِكَ يُتَّمِنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْرِفُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ يرونها وأكثرهم الكافر، ويوم نبعث من كل أمّة شهيدا، ثم لا يظلم الذين كفروا ولا هم مستكبرون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ضلّون. وَإِذَا رَأَى اللَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ فَعَلُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُونَ مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ نَكَالِهُنَّ وَأَلْقَوْا إلَى اللَّهِ أُمَّادِنَ السَّلَمِ غَضَلْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة بشرا المسلمين إن الله يأمر والإسان والإحسان والإنفاق وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والغدر يعظكم لعلكم تذكرون. وعوهوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توصيبها وقد جعلتم الله عليكم كزيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمّة هي أرض من أمّة إنما يبلغ الله به ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلتم أمته واحدة لا في ظلم أيشأ. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد خذوتها وتذوق الشرق بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 من عمل صلاة من فريضة وهو مؤمن فلا نفيه فلا نفيه إنه حياة طيبة ولا نجس إنه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له شلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوفرون إنما شلطانه على الذين يتولوا والذين هم به مشرفون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر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 وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح الكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم اشتحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاشرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما كتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك منهم الغفور ورحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتغفتها كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية إن كانت آمنة مطمئنة إن يأتيها رزقها يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعب الله فأذاتها الله فأذاتها الله نباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولكد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ومشكروا نعمة الله كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة تردن ونحن الخنزير وما بذل لغير الله فمن اضطر غير باقم ولا عادم فإن الله غفور وحسين ولا تقولوا لما تخف عن شنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام لتفتروا على الله كذبا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون متاع قليل ولهم عذاب أليل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم لكن كان أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السنوء بجهالة ثم تابوا. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة طانتا لله شريفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اتباه وهداه بلا صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن من ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبب على الذين اختلפו فيه، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه اختلפו. أدعو إلى سبيل ربك بالسمة والموعلة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربته هو أعلمه ضل عن سبيله وهو أعلم في المهتدين وإن عاكبتم فاكفوا بمثل ما عودبتم ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكون لغيب مما يمتح إِنَّ اللَّهَ عَلَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ